غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا man WHY wow. ¡Buen الذين يحملون الله and they believe in him and Oh, Phil إِنَّكَ أَنْتَ اللَّه قَدْ رَحِمْتَ <تصفيق> وَذَلِكَ لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى Oh man Um, um, I'll ana mai ya يوم موت اليوم تجزى كل نفس بما كسب Ali! يعلم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ¡Dale! Can't yes, see. Yes, yes. والذين let's and those who When come